بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خواي بخشن مهربان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا قورو پيروز أو ذاتي كا قرآن بسر بند خواي ناردو تخواروا تاتر سينار بي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 اسها وبشين يا لفرمان رواي وملق داريدا وهمشتي تشي دروس كردوا واندازي بودياري واتخذوا من دونه الهه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا بيج قال اخواتا فرستراويچام بوخيان بريارداوا كه هيچ ديك دروز ناكن بلكو خوشيان ياندروز كراون تصالات <تصفيق> ياني بوخيا نزيان نسود قازنس بيينن مردن وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا أوانيك ببرواب ديانوت بأجوان أم قرآنهيتني أتجلى درويتش جورا كمحمد صلى الله عليه وسلم هلي بستوا وكساني تر وأمهل بستنيار متيا أو براستي أو نستمو بختانهش جورا أنكردوه وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهيتم لا عليه بكرة وأصيلة وبيروايان دانود أم قرآن بسرهات داستاني فيش وكان محمد صلى الله عليه وسلم داويكروا بوي بنوس دا إن زاد خويندريتو بسريان داب بيانيانو إيران دا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيم ای محمد صلی الله علیه و سلم بل از ذات ناردویتی اخوارو که همونی هینی آسمان کانو زوید زانر براستی اولی بردی مهربانه وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنجل إليه ملك فيكون معه نذيرا دخوات أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يا غنزينيت لاسمان وبفرة بدرايا يا باغيت يبوالي بخواردايا واستمكالانديان وتبا اوه وتنهاش وين كوتون امم كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سيركتون نموني بوز بوتادنوا بو هوهو غمرابون اتنات وان الريقه تبارك الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار واجعل لك قصورا جورو <تصفيق> او ذاتي اغربي والدنيا دا تاكتلوي بي برواي انضلين بوتساز دات باخات كرو باركان بجريان دا درواك وتنكوشكد بفراهم بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا راسنا كنوانيا بلكو اوانه باوريان بروج دواينيا وااما اما دمان كدوبو كسه باوري بروج دواين ب اجري إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا كات أم أقرأ لدور وأوان دبينات نركون علي قروب لا سيد بستان كانشان رقوا قين ليان وَإِذَا مك مِنْهَا مَكَانٌ مقلوانين مُقَرَّنِينَ دَعَوْهُنَّالِكَ للك سوبو وکاتێ فرێدا درێنە جێگا چې تنگ لە د زغدا بزود کراوي دەست و قاتو مليان لەقوتو زنديردا يا لەشیان بقوت لا تدع اليوم سبورا واحدا وادع سبورا كثيرا امر دويتا يا مردنياكمكن بل كو دواي مردني زور بكن قل اذالك خير أم جنة الخلد التي يعدى المتقون كانت لهم جزاء ومصير بەڵێ ئایا ئەمە چاکترە یا ئەو بحشت همیشه کە بەڵێندراو بە پارێزکاران کە كا پاداشت و سەرەنجام و ئاکامیانە لهم فيها ما یشاونە خاڵدین کانە علا ربکە وەعدا مەسئولا لەو بەهەشتەدا هەرچیان بوێ هەیە بە هەمیشەی و بێبڕانەوە ئەوە بەڵێنێکە لەلایەن پەروەردگارتەوە ئەو لێی بەرپرسیارە وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَئِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ وَلَوْ رَجَدَ اخوى او بتبرستان كودا كاتوا لقل او بارستراواني كبرستويان جيال اخوى انجا اخوى يا <تصفيق> قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم ولكن ما تعطهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوم ضراء. فرستراؤك عندلين هاكو بجردي بتو. بو إما شايست نبو كبيد جلالتو فرستراؤك بو خمان دابنين. بلمنازو نعمة الداب أوانو باو با فيرانيان. حتى ويان ليهاديا دتويان لبيرتو. واوانك وملائكتك يا تئ بون فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا خابت فارس تكاندل جاء بجما فارس وكانت اويان بدر وخست لوقساني كدتانكر ان ذا ندت وان الزايخ والاخوان لدان ندت وان يا متي بينن وهركز لاي واستن بكا حاول دابني سزايتي جوري بيد سجين وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمسون في الاسواق وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ايما قشتو هر كامله بيغمبران مان نادبير بيگمان أوان خوار دنيا خوار دوا وببازار داروشتون وا ايما هندگله اي و مان كردا هوي تاخي كرنوي هنديشي ترتان اي خودا گرن و پروردگارت بينا بهاموشتيك وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْنَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اِسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْتُواً كَبِيرًا وَأَوَانَيْكَ بَهِي وَايدِ دَارِ إِمَنِينَ لَرُّجِدْ وَايدَادَلِينَ او بۆ فریشتە تنان خوارەوە تخوار او با سرمان یا خود پروار دگان ما نبینیم سوئن با خوا بر عاستی او آنل درونی خواهند و سرکشیاتی جوره کرد. یوم یرون الملاک لا را یوم اذیل للمجرمین و یقولون حیر او رجای فرشتکان دبینن کاتی مردن یا قیامت لو رجا دا مجدیک بو تاوان باران و دلین پنامان بدا با پنادانی پارز راو و الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا هاتین هر کردوه چیان کردبو هەموویمانوەکو و تۆزی پرش و بڵاو لێ کرد ئەسحاول جتی ی ومەئدن خۆی و احسن مقیلا ئەحسن و مقيە بەهشتیەکان لەو ڕۆژەدا لە چاکترین جێگادانوە لە باشترین شوێنی حەسانەوەی وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا وَرَوْجَ آسْمَان لَدَّ بِالَقَ الْهَوْرِيَ شِسْفِي هَمُوْ آسْمَان دَقْرِيَتَوَا وَفِرِيشْتَكَانِ نِرِّيَ نَخْوَارِ وَكُومَلْ كُومَلْ أَلْمُلْكُ يومئذ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وكان يوما على الكافرين عسيرا لو رجدا فرمان روايت تنهاب خايمه ربانا أو روج الرج يتشزور سخت لسربي باوران ويوم يعبد الظالم على يديه يقول يا ليتني أخذت مع الرسول سبيلا ورجك كستمكار قبتكات بهرددست خودا ودلي كاشكاي لقل بيغمبر داريقاي راستن بقر تابر يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا قليلا آي تياتون بومن فلان كسم نكر دابها ولو خوشا واستخوم لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للانسان قدولا براستي او كسيكردم بهاول منيل قران ويا الكرد دعاي او قران بيجت باورم بيهنا وشيطان هميش فشتيكرو فشتبردر ابو وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وفيغمبر صلى الله عليه وسلم وتي أيبر وردقارم براستي قومكم أم قرآن يا واز ليهنا ونجوي فينا ذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا, ونصيرا آبا مزورا محمد صلى الله عليه وسلم کە دژایەتی تۆ دەکرێ دامان ناوە بۆ هەموو پێغەمبەرێک دوژمنێک لە تاوانباران بەسە پەروەردگارت ڕێنموونی کەر و یارمەتی دەرت بێ وقال الذین کەفڕوا لولا نوزل علیه القورئن جوملة واحدة کذلک لنثبت به فوئادك ورتلناه ترتیلا وعنى بروابون دانوت بو تي محمد صلى الله عليه وسلم همو قرآن بيك جار بو دانا بزين راو آبو جور دامان بزاندوا بو او اي تو محمد صلى الله عليه وسلم بو قرآن داماز راو بحيز بكين و بو بو نيو آية كاني خوم ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هنمون ومسالك تبو بين لرخنا وبيش نيارنا بذكانيا إما ولام كيما بوتهنا وبراستي الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم مولايك شر مكان وأضل سبيلا أو كسانيك بسر خساري عند دبرن راد تششرن بود وذخ أو أنخرابترين زجاجا ينبوها ورعاشا ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. سؤال بخوا براستي تورات من داب موسى وهارون بريش من كرد يارد داري. فقلنا ذهب إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. ان ذا برون بوسر اوغلي كباور يان با تكاني امنيو بدرويدزانن او سالناو مان بردن بلناو بردن يشي زور خراب وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه للظالمين عذابا أليما. قالي نوح إشكاثي في غمبران يوم بدروزاني لا آوى لا فاودا نقوما كردن وكردمان بپندو عبرد بوخلق وآمادمان کرد بوستم كاراس زاي سخد وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة وقالي عاد سمود خاوني تار بيركان وزر قلي ترك لنا وان يندابون لنا وما بردن. وكلنا ضربنا له الأمثال وكلنا تبرنا تتبيرا. وبوهم ويان تندين من من هنا يوا نكردوا وهم ويان ما لنا وما برد بلنا وما وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوُّ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْضُونَ نُشُورًا سوين بخوا براستي أوان تيباربون بأوشار دا كباران شري بسردابارين رابو آية أوان أوشار بارباران كراوان نبي نيوى و نیا بینی ویانا بلکه آوان بتمای زندوبون و نین.و اذا رأو کن یتخدون ک ایله زوان اهذا اللّذي بعث اللّه رسولا.و ای محمد صلّى الله عليه و سلم کاتی توبی بین بس گال تدبی دکنودن آامیا خوانار دویتی بپی غمبر. كاد لا ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ودلين نزيق بو لبرسترا وكان ما لاما بدات أقر لسالبرستنيا خواجر نبوينايا لدى هاتودا دزانا كاتيسزا إخوات بينا شَجُمْ رَاتِلَ رَجَاءٍ كِرْدُوا أرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَهَهُ هَوَهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَذِيَتْ أَوْكَسِي هَوَ أَرَزُ خِيْكَرْدُ تَبَرِسْتَ رَأْيُ خَوْيِ أَتُوَأَبِي تَبَارِيَزَرْ بَوْ أَوْكَشْفَنِ أَرَزُ وَيَنْكَبَتْ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْ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 لە پاشان خۆرمان کردە بەڵگە لەسەر ئەو سێبەرە چونکە ئەگەر خۆر نەبێت سێبەر نناسرێت تممە ق بەڵناه ئییل نقااب پاشان ئەو سێبە بۆ لای خۆمان دەبێینەوە بە و کەمە کەمە وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا خوازاتيكا <تصفيق> كشي با کردون بدا پاشر و پاشاك وخوتني با مدبون وراجي با هستان داناوه وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَأَوْزَاتِكَ بَاكَان دَنيري بمجددر بيش رحمتي خوي ولا اسمان وبالاندو مان اوي تشي كر لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا تازوى مردوى پيد بوجينين وآوى دادين بوبارانا لواني درست من کردون آجل وخلقاني چزار وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا سوين بخوا براستي ايما بطنزور أم إيشان من غوري لنیوانياندا تابير بکنوا بلامزور بي خلق <تصفيق> جگل سپليو بباوري هيتيا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. اگر بما ويستاء بأجمن دما النار مو شارو شاروس كي يقدا ريك. فلا تطيع الكافرين وجهادهم به جهادا كبيرا. كوات التوبة جوي باباوران مكة ببلجكاني أم قرآن بربركانيش جوريا لجلدابك. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعْلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجِرًا مَحْجُورًا خواه ذاتيك دودر يا إبرا الله كردوا لبال يقدى أما يانشيرين سازقارا كآوي روبار كانياو أويتر يانزور سويرو طالو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 إنزا أو آوي كردوتا هو رصلكو خزم وبرواردقارد هميشة بدا صلاة توانايا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا أوانا زيق الأخواشتان ايقدا پرستان كان سود نزيان بواانا قينان و به بەردەوام دژی دجی پشتیوانی پشتوانی یکترن بو تاوان و خراپە وما ارسلناک إلا مبشرا و ئێمە تۆمان تەنها تنها ئەوە او ناردوا کمجددر و ترسینر بی قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا أي محمد صلى الله عليه وسلم بلا من لسرق اندي اسلام هيت كريو پاداش تک كم بلا هركز ويستي ريگي پروردگاري بگري بابي گري وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاه به بذنوب عباده خبيرا. بجب بست بخواي زندو كزاتك هرجيز نامريت تسبيحات بك بستاشي أو بسبوتو كخوا أجا دار بجناه بندكاني. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش الرحمن، فسأله خبيرا. أخوائكم آسمان كانوا زويد رزكروا وأوشل اندى ياندا للشجرة جدا، فهشان رجت سر عرش ما بيت ببيأ وشيء وكيب زانين. أو أخوي مهربانا كوا تبرس يا لذاتي بك كبه موش الزنا واجاية قيل له مسجد للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسدل لما تأمرنا وزادهم نفورا. وكاتب وان بوتر سجدبًا بوخوي مهربان دلين الرحمن كيا إيمناي ناسين. آه سجده باین با او ذاتی کتو فرمان ما پیدا دید و بم داوای سجده بردنا دور کوتنا ویان لرگای راز زیادر دبی تبارک الَّذی جعل فی السماء بروجا و جعل فی ها سراجا و قمرا منیرا پاکو بگردو پیروز او خوایی کل آسمان دا تن خلگی دروس کردوا و داینا لە ئاسماندا داخوری چی پرشنگ دارو مانگی بۆ زەوی و بوزوی و جعل اللیل و خلفتا لمن اراد ان يذکر او اراد شکورا و او خواه زاتی کاشو روجی لزی یکتر دانا و بدوی یکتر و او کسی بیر بکات ولاد دروس کرا و کانی خوا، یا بیه و شکران بجیری خواب کات. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُنَاءُ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَةَ. بن دتای خوای مهربان کسانی کن، و نرمیدر و بسر بێلوت بەرزی و فیز کردن وە کاتێ نەزان و نەفامەکان بە وتەی ناشرین لەگەڵیان بدوێن وتەیەک دەڵێن پێیان گوناه نەبێت والینە یبیتون لربهم سوجەدا وقیاموە کەسانێکن لە شەودا بۆ پەروەردگاریان سوج دەبەرن و شەو نوێش دەکەن والذين يقولون رب نصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة وكسانك كذلين أي فرورد جارمان سزايد وزخمان ليلادة براستي سزايد أو لا نتوي بردوامة إنها سائت مستقرة ومقامة بەڕاستی دوۆزەخ جێگە و شوێن مانەوەەیەکی زۆر خراپە وال ن إذا ئەم فقلم يوسریف ولم ي وكان بين ذلك قواما کاتێ ماڵ و سامان خز دەکەن بۆ خۆیان و خێزانیان نەزیاد دەڕەوی و نەڕزیلی و دەستن وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَذْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا وَكَسَانِيكاً لَقَلْ خوَادَ نَا پر استنهیز پر استراوی و ناکو جن هیچ کسی کخوا کوشتنی او یا ساخ کردوه به و روان زینا و داوێن پیسی ناکن و هرکز او تاوانانە بکات کباس کران توشی تۆڵەکەی دێت دید له العذاب يوم القیامت و يخلود فيه مهانا سزای بۆ چنبار دا کریتوال روج قیامت داو بیبران وو ببئر رزو رسوائی لدو زغداد مینیتوا إلا من تاب و وعمل عمل عملا صالحا فأولائك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بازگل کسی توبی کرد بیو باوری هنابی و اه اوانا خواه خراپو تاوانا کانیان دگورید بچاکا و خواه همیشه لیه بردی ببزایی ومن تاب وعمل صالحا فإنه یتوب الى الله متابا و هر کس توبی کردو کردو کرد و کرد وی تاشی کرد و براستی او کس بولاي و بولای خواه تواو وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَبَنْدَكَانِ إِخْوَاكَ سَانِي كَنْكَ شَيَتِي دِلُوْنَادَنُوا كَاتِ تَيْبَرْبٍ بَلَا إِشْتِبِيَ سُودَّا كَأَنْزَامِ دِلِلِ لَيَا النَّفَامَانَوَا تَيْبَرْدَكَانْ بَالْرَّيْزَوَا نفامان وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا وَكَسَانَهُ كَاتِئَ مُجَارِبَ كَرَيْن بَاتَكَانِ فَلْوَرْدِ غَارِيَانَ نَاكَوْنَ بَسْرِيَانَ دَبْكَرِ يُشْوِيرِي وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا ياتنا قرة ئاعون وجعلنا للمتقين وکەسانێکن وكسانك دڵێن ئە پەر وردگارمان ببەخش پێمان لە هاوسران و نەوەکانمان ئەوەی چاوانی پێگەشت بێ و هۆی دڵخۆشی بێت و بمان کە بە أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك أو صفاتاني أنتيايا قاداش دادرين وبقلو كوشتي برز لبهجدا بخوي آرام گرتن يان ولو شوين دا صلاو يان لدكر للا انفرشت كان وزور بگرمي خالدين فيها حسنات مستقر ومقامه ببران وتيادة دم النوى تنزيج وشين ما نواش دوان خوشة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتون فسوف يكون لذماء أي محمد صلى الله عليه وسلم بل يا پەروەردگار جوێتان پێنادات و هیچ بایەخێکتان نیە لای ئەگەر دوعا و نزاتان نەبێ کەچی زۆربەتان براستی ئاینی خواتان بەدرۆ دەزانی برواتان نەهێنا ئەوە بە تولکی تۆڵەکەی یەخەتان دەگرێ و لێتان